العظيمه والمستقيمه ولا عدوان الا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك قال بسم الله وعلى الله تعالى باب ميراث الخلاله حوارت كلاما ومخا ويا كلاما دخلت بابيا كلامه كله اسراف كلاله خلاف الفاركو بمعنى في تفسير الكلاله كلاله ما لها يراها وكلمه اختلف الاغلماء في تفسيرها وكلمه يثخلافان علما تفسير كده يسكو حيان ولذلك اي ابو بكر الصديق ما هو رضي الله عنه وارضاه ومن لم يرث ابو ولا ابن ووقف ابي هنا وجوكي وبمعنى عبده يساقق الشيء السوشي سيد مجوغان عبده يساقق قريئة فروع ذي سايد مجوغان أسرقه حصوصاري النبي الشيبة في المصنف وكسو مصنف مصنف صاري جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم السلاء وذكر بيقبان وقفت والد كيسي وولد كيسي منه مجوغ واسرة قرارك اللي مجوغت ويحي سنة السنواصي حوية تفاتيرك الله بغن ويجران لكن هل كان تفصيل ما هذا قد أصر وحدثني يحياء المالك عن, عن زيد من أصلا المدري عن عمر الخطاب رضي الله عنه تعالى رسول الله الويد صلى الله عليه وسلم عن كلالتك لالذا فقال الله رسول الله الكوري صلى الله عليه وسلم يكفيك وحكى غفرا من ذلكك الآية آية التي آية داسه انزلنا سوددي في الصيف هاا وين ديالك؟ صيف في صوم الله تيعايا داك الصوم ديال الصيف آيات الصيف أمر خاصك الصيف سؤال الصيف لو حكوض هذا لفظيا الصيفك وحواذا يعني مرخص حوايان كلالده آيات مرخص آيات الصيف أنه ما aya tusay isma waxaa lagu wadaa marka subax weyn tiba karalad la maanatay marqas aakhir sura nisa sura nisa la gudso dooji wani darisa fiisayh muslim aya waxaa ku sugan mid bekere aya tusay fukum xaal ugu bixinta hadii ka fiisayh xukunteena garad xaal ugu bixin sababka ugu bixin waxa حقاا انا الشتاء باليرا فما على صوت الجي اي يبدا كلاله هو طلب صوت الجي لكن واحد الصوت الجي في وقت الصيف ويا معناه وهو في الصيفي مضافه فوق له في وقت الصيفي حين اللي الصيف على صوت الجي اي معناه اي حقاا هو ويا ظلالكيد بالصوت الجي او صور فلسطين كلاله لما ايادو اياد كهذا شمرخه ايادي وآياتنا مرغا سبحان ويان في الشتابة للسعودجي وفي أول صورة النساوية ذكرنا في السيفة للسعودجي وفي آخر صورة النساوية سابقتا في صيح مصر وحكسوين من حديث عمر وخدار رضي الله عنه وعرضاه عمر باوح يري عمر باوح يري ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول شي مرخصه كبانه العلم في شيء سي ما رجعت انسان كل عليه كل كلاله كلاله وما اغلظ اللي في شيء ما اغلظ اللي فيه يقول لك الله صلى الله عليه وسلم شيء انتي يقول لك يا مرخصه وين حتى دعنا باصبعي في لا فتر توييد بجيب ويد لا في لا صيرا او وييري يا عمر ألا أستكفيك آية الصيف اللطيف في آخر سورة النساء واي حدثنا في صيح مسلم باب ما جاء باب ميراث الكلاء قال المالي رحيم الله تعالى ألأ الأمر كان مجتمع له كل سيئه عليه الدشرة عندنا السيارة بناديه المدينة النهي الذي تأصل لاختلاف فيه وخلافه ونصف سنينه يا ولذيكي انغرت عن صوحه الليل على هي دشيشه اهل العلم أهل, أهل, أهل, اهل في بلدنا ودن كان اما الكراله كالالض على وجهي لو وجهويان شلاله امر خاص حويه اه اما على وجهي ولا بو وجه التي آياتها صمم جل الله سوى دجي في اول سوره النساء سوره النساء والكيله التي قال الله تعالى قول الله جل وعلا فيها تحديدا وان كان الرجل يورث سنه او امراه الله ما رضيت ورقه يا وما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 وإن كان دولة رجل يرسل لدحليه كلا لتنخال وكلا لياها أو هو ولا او هواينا ولا هو أخو ولا أصب ناضي أو أخص أما أخو ولا الحق هو يمركس حويا أي شو لا لو ذلك ولا أصب ناضي أو أخص أما الجبر ولا لا فلكل واحد يبكس من او منهما اللبضاء كم لأه السدس اللحمي الله ميرضى أصب فإن كانوا هديهم من ذلك إنسا وحكبداً فهم يغسوا ركاء وأكواء وداقياً في السلطة السلطة في وداقياً فتحمل الله ميربح ولا قادرية فهذه الكلالة كلاله وأطوياً اللتي تنسو لا يرث أين تحلي فيها تحليذة الإخوة للأم ولا لهم يتحقه أياك ولا ليه حتى لا يكون الله ناهاني ولد حتى لا يكون ولدي إلا أولا ناشى المونى أهالي ولا والد والن ونجوك وتفصيل جاء بكر والصديق وإياه وأما الآية التي آية أصوم في آخر سورة النساء سورة النساء أخي جيدة ستول التي تأصوم قال الله لهوه لتوارك وتعالى فيها بحليل يستفصونك ويكون سؤال ويدينا إياه الله إله إلاه يوسف كما يريد كفلوه سيل خلالة في خلالهم ان لمرو انقفي ان لمرو انقفي هلك هذو هلسمو ليس الله ولا ذل المناء راس النار وله اخت جور والله انه يذتون فراه نسو غدها بركي تركه وكتهن ميت وهو يسونا يرسوا وضحليا الا يكن هذو راسنان لها غدها ولدهم الماهر وصناره فانكار تصنتينه والله يي وشي كبر هديه الجوده جودها هذه فلهما وحونسنادي السلثاني صدح من رض اللهم يرض ومن ماكي كميرا ترى كوكته يميتو وانكار هديه اخوه رج لاخوه صوراره لجانكيه والنساء طور خكوم تريد ذكر مثل حزب الامسي باوسنادي يبين الله اله وديعتنا يا لا سيديكم ان توبيلو الله توبيل مساعده امريد والله الهنا بكل شيء شيء تعليمه وبهي قال ماليغسوير فهذه ترى الكلالة وكرالده التي اساسه تكون اي حاله صافيه بحريده الاخوه ولا له قراء اذا لم يكن ولد له المركونا ما شاجوغ فيرسون ولا اوقحليان مع الجدي او ابو في الكلالة صلاله رح فجد دوها دويري سو دخليا معليخ وتس ولا له امؤل لانه يسو اولاد الميراث نحو او غدو وكا هبون منهم حقوغا وذلك ارغسو فدعي انه أنه سو أحليا مع ذكوري ولد المتوفى كلا أوصري. المنتى الفيزا اي امور لا دخل لي السند اللي احنا رانا المقارنيه ما داموا المهم ما يتقرى ولا دخل لي النظام ماشي و ما داموا لا دخل لي قوه و وراثه لا اميجه انه لا دخلان و من باب الاولويه لا يرثون لو دخلان مع الذكور ولد المتوفى كل الاصل ديني البنت هذوك كتغي لما دخل ليا انا وين رشداويهه ومنه هذوك انتو وين رشيسي يا ولاليو كتكوم ولاري مسؤول غليا لكن اووقه مو حجابي دسمها يا عمرك سوايان مره هلكا سكو دوي هيرو ولالي لكن اووق مضم إلا آبهن ويشجوغ مهيان وايحي وكيف لا يكون سيبونه أحانا كأحدهم مذيبا كمدا والحان هو يستغن يأخذوا مقادنين السجسة اللي نحن مع ولدي المتوفى كان الله صميم الخائد سمعي سيطم نخلق عليه فكيف لا يأخذوا ثلث السجسة اللي نحن نضمين سيبونه مع الإخوتي ولا لهم عيوغة وابنه الأمي ولا لها المهوية حقه وولا لها كمغرميسينة يأخذون أي قادنا معهم كون معه السلسة اللي حمله يعني واحقه ولا له المهوية بل في لهذا ولا له المهوية بحي قادنا ولا له المهوية أيها بقادنا السلسة اللي حمله ومالئ السجي أو أوقي برونص الحميرون يلقى ذلك معنى واسع او هو يسوى الذي كي حجب الاخوه للام وراه المهو يحجبي ومنعه بيدي مكانه بوستسا ان يرافق حوتا هو يسوى اولى اشاكه حبون بالذي كان الله يغوصه على كعبون لانه انسقط ضوء العين من أجله يوهديلس قاتم اساء كهبون بما هو يسقط ضوء العين بمجله سدتي ولو حد يعمل جد اوو لم ياخذ ذلك الثلث ثلث كعراقن ياخذه ياخذه بن امي ما قال لها فان ما اخذه قاتي ماشي لم يكن رحيم يدوت يوصل نقايا الى الاخوه للاب وكان الاخوه للام حي هاين خوفا اولاد وكهبم بذلك ذلك بذلك الثلث كذلك بين الاخوه للاب والله ما ابيك رهب وجهك وكان الجد اوو هذا هو يسوي واي هي باب ما جاء في العمري ادري و هي كل غباوي ادري محمد دخل خطا اسلام تا ادبيي محمد دخل خطا عن مالك عن محمد بن ابي بكر انه عن محمد بن عمرو الحسمي عن عبد الرحمن بن حنظله الزرقي عبد الرحمن بن حنظله الزرقي واي ابن الصل كناري ايوكما علي بن مرقش وايه انه قالوا انه عن مولم وحوله وقال مولم المرخص وادون مرخص حويا قصوا هذا لقراش و قراشه اركانها قديم من هرج جو له لطيف الجدي ابن مرسي الا لدي ابن مرسي واميم قالوا سيده يا ابن مرسي الا لدي مرخه منك ابن مرسي لذاه أنه قال وحوري كنت وحانا جارسا بالصدية عند أمر وخطاب أمر وخطابك في سام ولما صلت ظهره ظهر في ظهر مرخوط كري قال وحوري يا يرفع يرفعو هلن بالكالي ذلك الكتاب كتاب كيستغل لكالي ورقض وفرطه فيقي وقال كتاب كتاب كتبه كبري ورقضه كبري, كبري ويان في شأن العملة إدارة رجينا فنسألها ويدنا عنها حقينا ونطف فيها بلانه كور الطلبنا فأتعود به يرفع مولايبه فأضنك شيء فدعا بالثور الوحيد بالسوق أو قد حين الثور هو الوحيد نحاصل لكساً أيّوه او السنوات أو قد حينما قناس مرخة لحديث مرخة سوى حوياً أتمنى عفانه في الوضوح وأكاده مرخة أرسين مرخة سوى حوياً وفصراته سيقرني سيكون عمدة الحكام الكوكريو. و سيكون قريبا و تتورق مركبه في السيدة و حيث أن المركب هو إناء من حجارة و هو المركب السحوية لك الحلقة السبعية أو الحاسب أما الحاسب لك الحلقة السبعية يشبه بسطع و يبقى تجديد السيد الشباعة مثل هذا الغروب و قد حيث أن المركب في نحن سماء بيكو سويهم فمحى ذلك الكتاب و قد أصبح تكتلقه فيه المركب السحوية قلاص كأصبح تكتل ثم قال و لو رضيك الله إلهي هذا المرقى لك أنقضه ورثة حالة وحدة حاليسو أقرغك وكسوك مرقص لو رضيك الله أقرغك يعني ادري مكهل لياؤه هذا ادري مهد لهم لكن ورقاتنا نحو كقرية ادري صماء ورقاتنا نحو كثيرا يسيرنا هذا لا يجب أن يكون بها هذا الهي لحاله كوء وقليه وقلقوا السوك المرقى وعلى عرق هذا الهي لكي ورقاتنا نحو كثيرا حسوكم قولي لو رضيك كله إلى أهد أكبر ومرقى صحير غاليه وكأنه رواضي سطح عارب أدوح تحليسه أكبر كيفوك السوق إياه ويهيء اللهم السلام عليكم وحدثني عن مالك عن محمد عبد ريسي بن حزمي أنه سمع عمق لي أباه و أبيه كثيرا يقولوا سواله كان أمر وخطاه مفاه يقولوا كيرا عجبا للعمة الجذو الله اللي يابا الصنادي صورص ولا قتل ولا ترث واحمد احلى مرقص افكه هيصه يدو ولا دانص لكن ايده لا ايده كدانص وايه مرغ وحوى يا صورص لكن ايده ويلا شيء يعني عمرو يحقون جيدا والمهن وإذن يوصحي الفروض مكبير وإله وحبه وقدري يظل لكن بذاتها أصحاب الفروض ما هو وحبه ومن أحليسه ستادلت المرقى صحان ويام عمر وخطاب يعليمنا بطاري يعليمنا بسعود وحيرا إذن يهبضا مرقى صحان ويام فيريك ارام مكتو على سوق تام انت انا اتصل صحابه انا جاري حاضر احمد احلان لكن غدي اتش لوايو واصحاب الفروتين اللوايو عصوا لنا اللوايو دوليك كيري يا حويك باشاي تريبي هيل صلاه هم الله سيرايا Shafiiciyada iyo marka subxan wayaa bangurkaas ee bangurka waxaa loo siinaya marka waxaa bangiga islaamka ee islaamka lagu dareeyay bangiga islaam waxa laga sameeyay khadimmo ka suxan waya bangiga islaamka murdirra masalixada aan caad lagu ximbeeyaan wuxuu فوج اسلام قال له دريا لمده بن فاعم السمر حارثيه مالكيه ما حصل يا زين ما يو كذا حرابليه مالكيه وهي ذاهيه ورد ادان يدا له وقرابه دول ورسيه الله كيا ابو بيراهي ورسي بيراهي حنثي ولي وعله انا قيع عمل سمر وايه خاطر وهاه صلاهه قال له قايس لسوا غديره حرفيا وحرشه فيها الكتاباتي انا كتمرها داتينا جبديني نسال الفوق ولا ضغ بالله عمر خان قوال كوا حنا في الاوايون وباشا في الا قورس ميناي لما الخوقف وقبط كلو مسلمين وقورسكروا من كتابياتي وقورسقرا بوك وكتابيات دمرخ حوايه وهي بيد عيب وعاد ما دوخ حماك التادي walaa islaahayda isu dhacsanaa markada wadac wax soo maree aragti وحكوا قال سينا يا إلاتنا كتابك يا قرآن خلقا طوبا قال لما إلاتنا بلدينك سيدنا الساوي حاش يذي تفصيل كتلاليك وصاري وكي مرقى صحاوي ينقروا آيات ولا تقولون لشيء ما يفاعل ذلك قد من الله يشاء الله مرقوا في السيدي أيه وحيري ولا يجوث التقليد ما عدا مناهب الأربعة ولا يجوث تقليد ما عدا مناهب الأربعة بوي. يا. لا بنار ان لا ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الاربعه ومن خرج عن المذاهب الاربعه فهو ظالم مدلم وربما أدى ذلك للكفر ولو وافق قوله قول الصحابه والحديث الصحيح والايه كان الاخذ بزواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر اليد في الثواب مريه سبحان الله لا ابعده عن حق اللهم حق حق كف وقع هذه يا ابي سامر سيده مرقت تعاصفوا اهالي سويا فصعبي انا منها الى قصر واجب واحد واجب الله صلوا الله يعملك احد بسم الله الرحيم الى الموقعينكم كهذا بالسلامه صح الله مساله وسلم واي الاستاذ سوعن لولا مساتي مساتك العريمه اجوار يا ابن المسعود يا عمر بن الخطيب وحي راهين ادد يا حوده حديق القفك وحكول دخلوا لوايه ايا شي قاده بيراه حوده سلسبي يقال بيراه ادد الرسول سان بيقال بيراه اوري سطح ما لوق بينو اددنا اللهم بيقال حوده حبتني واي حي الله وصالح باب ميراث ولايه العصبة بابا شنو يميراث ولايه العاصمه ترانا نمتعه حرير السيده ان لو دخل مرخه يعني اصحاب الفروض ما لقوا عصره ولا رحله قال مالي وخرج حين الله تعالى الامر مرخه المستن والكراسي هي علي دوشيسه الذي كان سو لاختلاف خلافه كله عليه في تحريسه والذي كان الدكتور كصو عليه علي دوشيسه اهل العلم هذا العلم ظل يتناور كان مدينه في ولايه العاصمه ان الاخ للابي والام له ورالك حقه هي حقه اولا اشراك او دلو ديال الميراث هالحلقه ديال الاخ ولادك للابي حقا بكريه وحضن ميشن سوق الضو يهم بوكو شديهايه دون الساجد باين ماشي من النقطه اديك عمر خاص حوايا هلكه سفي الاخ للابي ما اولى بالميراث من الاخ للابي والاخ للابي اولى بالميراث من, من الاخ لري صح والاخ للابي اول حق ابنا اولى يسوق حق باليراث لحلقه بين الاخ ورا لك ويده شيسا ولاك صول الام ها والابي للابي والام من مرخص ايه iy markaas xaqiiqad ay xaqo iyo koolali iyalkii markaa iyalkaas ka isku jago laarada iyo kan oo uga dhaw ha xagaabaha waa yahay wabaru akh walaalaha markaas xaqiiqad ay wada ee walaalku wada shiisu walaalkaas oo ilab iyo ummi xaqo iyo xagaab walaalahum murqa walaalka xaqga aaba wiilashiisuna awlaayaha uga dhumin bari min bari ibnul akh lil abi walaalku wal ummi walaalka xaqgo iyo xaqga aaba marka saxawaya wiilkiisa wiilashu dhalay kuwa uga dhuma dhimaa aabashliya wabanu ibnul akh lil abi walaalka xaq walaalka xaqga aabo marka saxawayaan wiilasho wiilka uu dhali wiilashay wiilashu sii للأبي والامي هي حقه هي حق ابايهم كل العايله والعم مالرقه اخو الاب اباها مالرقه صحويا ولالك انا للابي والامي هي حقه هي حق اباها كل ولالو بينا هؤلاء شاورتهم يا العم مالرقه اخو الاب اباها ولؤتيها للابي حق اباك ليني سولالو بينا والعم مالرقه اخو الاب اباها ولؤتيها للابي حق اباك ليني كولالو بينا او لاي شاورو غدو بالنسبه والد اخي اخو ابي ما ظهر ولا الكي اها للاب والامي حقه يحقها بناهك ولا لبيب وابن العم ناذرقه للابي حق آه... وابن عمي اذرخه والكيسه اذرخه للابي حق ابو ميثيكون الومينا او من عمي او له دويحين من عمي ابي ابها ايركي وايه اخي ابي ابي ابي ولا الكي اها للاب والامي yaani halkaas waxaa way hadaan Soomaalihan baas ka dul maray waxay noqonaysan marqa Soomaaliyeen taas ka dul maray roohi noqonaysan ah marka saxan walaalka xagoo iyo xaga aabo wuxuu halka waga dhow yahay walaalka xaga aabo kaliya walaal ka waga dhaw yihiin walaalka mar khaas waxaa weeyaa xaqga aabaha xaq goob iyo bilkood kale yihiin wiil ku dhalay wiilashay sidii kale areer toli waatan waxa uu adeerka aabaha xag iyo xagaabo ay ka walaaleeyay waayeer qareer u jeeda wayay ibnul amka adeerkaha wiis ku dhalay waliba sanac adeerkaha ge aabaha xagga abkilik walaalobeena xalka wuxuu ka dhaw yahay adeerkaha ee aabaha adeertii oo marxa oogay walaalihiis halka wuu qara maali wuxuu yiri oo kullu shay isay ka staas qos inta lagu waydiyo anu xaqiisan منصب وأبتل المتوفى كان لأوصلي ينزع مركة كل الضالية في ولايته قرامة لكيسة في ولايته قرامة لكيسة ومن عصبتي قرامة لكيسة إن وجدتها دانش أحد أنقف ومنه يا كميلة يلقى المتوفى أبتل قرامة لأوصلي كمثلة كل مية إلى أمن هل لا يلقاه لما كل مية أحد قفى منه يا إلى أغم أبوه طوره في سقي المرقه واي اجعل وحد يا صاح ميراثه وحلكيسا للذيكي يهل يلقاه لكل بها قال ابي ابا الى الاب كل... الادب حكو... دون منقف حلكه هو يدك دون منقص سوقدي يلقاه لكل بها ميته الى فوق ذلك ابا من سقريه في وجدته هضهاسو كلهم هنا ماتوا يلقون هي وكل كل ميه الى امر واحد ابو تيء يجمعهم جميعا اوصى كل منيا انظر في لي قد عدهم كوغو غدو ان الصالح حق كان هدويه ابن ابي ما بها انكيسي فقدو كليا فدعم الميراث لحق له يسغ دون الاطراف انتقل فضو دن حسين اذا صلاح دبي وويلكي ابان انتي ويلكي سويرما صلاح 이브나 كان 에에 무이판 하두야 이브나 아비 무우 음멘 마얄카스 아포 하갈데 ف즈암 비라사타 하르클 일라후 이스타 두날 아브라피 쿠와 파코위데 와 인카라 하바 아하도 이브나 아비 와 음멘 와이하이 마이티 마르카스 하위얌 에 아파한 님르카스 하위야 위일키 에 마이칸 امرخه ابن او امم وحقوقه يعمه وامرخه سحويان اخ شقيقاه هي اخ امرخه سحويان سحويان شقيقه امرخه سحوي حقو هي حق ابو وكان شقيق وياه يك حق ابو كان حقها بادو كان حقو هي حقها بادو شو مستويين يقوسيمان يمكن تسبونا فيه وحويان افضل من عدد الاباء ابياش امرخه تلودود الى عدد واحد تركلي حتى يلقوا الا الا كل من اصاب المتوفى كل اوصاه بنت مسبكيس جميع ضمان وكانوا يا هامن كل هنا منس جميع ضمان دليل ابن ابو بني ابي وامي الماء بي الماء الماء الماء بي المويه فذا الميراث حقيه بينهم لحدود الصواسي لكاشا وان كانوا واليد بعضهم اخو والد المتوفى الاب والامي وايه وكان من سواهم منهم انما هو اخو بالمتوفى لابيه وان كان هدويه والد بعضهم قوا سناري وابوه بركود ابوه اخا والدي المتوفى كل اوصدي ابيي ولا هدويه الابو والان حقو هي حق ابوه ولا الكليه من سوا وعندي قصص ورمي يا kemida انما هو اخو ابي المتوفى وحول كل اوصدي ابيي ولاكي لابيه حقها ابتريه فقط هي كولا لوين فإن المراث لحلقه لبني أخي المتوفع كله أفسده ولا لكه ولا شيء سأوصه لأبيه وأمه حقه هي حقه أبيك ولا لبهد دون من الأخ للأبي ولا لك حقه أبيكه ولا شيء سأوصك إذا مثلا لهم قدوا بس وحويين يعني حبيل السنة أمان حلقه أتساس لا كان شاد السين لكن هدوه هي هاي قريب مرخي وحويه قاربة وحلغيابة من بعد انسي مرخب حلقه واحد جوغان من مرخص حويين يا حق ابي حقه ويا كولالي هيي المرخص حويا وي ويشيسي يا مرخص مدي حقه حق ابكيك ولا ليهي ويشيسي بحلقه يسكن ويحيي الله وسلامه كان حدو يا والد بعضهم بركو المرخص حويا وين كان kallo ostaday aabihi hadii walaal uu la yahay nin baadhintay macnaha kaddintay walaal ma halka ee nin kaddintay aabihi iyo nin kan wiir iyo nin kan nin say soo waahor iyo nin kan kadi ya xaqo iyo xaq aabaha codadii walkaa ee لأبيه حق عبا كانين يكوّل فقط فإن المراثة الحلقه لبني خل متوفّع كل ولا الكين ولا شريسة لأبيه وأمته حقه إياه بنا يكوّل على الأمين كواسة الحلقية دون بني الأخ للأبي ولا, لها حق ولا لك حق عبا كانين يكوّل على الأمين ولا شريسة سكرين وذلك أرضى صحق العين أن الله تبارك وتعالى إلى إقالة والحويري وأولو الأرحامي بعضهم أولى ببعضي في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وأولو الأرحامي هو قرامضه صاحبك بعضهم مركز أولاه ويكطويه ببعض من بركك له في كتاب الله كتاب كإلهي إن الله لا بكل شيء شيء كسام وحوى يا عليم وامد آدوك قال لي وحيد تفصيله يمكن أن يكون لدينا نصر يمكن أن تشاركوا نقول شيئا بأجماع أمام مسمى هذا مسألة دا. ابن القشدي أو قردبي. المالكي بأجماع أبو الصونقلي في تفصيل الله يقعنا بداية المستهد ونهاية المقتصد جدك الله بأصف هذا صدح وقال لي وكنت اليوم قال لي وحيد والجد أووح أبو الأبي أبه أبيه اولى اشكا اوغو دوو دخال كان منبر الاخ ولا الكا منقص حويا ويلشيسا ولوكان صول الاب والام حقو يا حقا بكام يعني نبدا اتصي ابا اتصي حلكن اوغي با فديا يو مي تلت انت ولادتي ويلشيسي ويلشي وها ويس تجو على الوري اوغ خجابيا وايا ابو حداي جوغي اذر في اخ الاب <سؤال> اباها واباها بنتي ولاثيها من للاب والام <سؤال> حقه يحقه بينه ولا بين دي الميراث <سؤال> اللي <سؤال> حقو غدويان و ابن الاخ و وراك انمكيسا ولاثي للاب والام حقه يحقه بكا هذه اولام الجد جدي او غيسا او الموالي مرخص حويا بولاء الموالي هو مرخص الحكومه لخوي marka saxawayaan qaraam aanay soo ga markaa yaan wax weeyaan halkan fiide walaalka marka saxawayaan nimbaadayn say u xukatey marka wiil arer u yahay abaanka hada halgiso wax ay sala karaa iskale adeeg qooda ah ha miisaabay suuqu yallay waxa way yallaa masaladaasi abawooda badgi waxa xafisay goobta uu ku sheegay waxa way yeen نيمرو بالزياره غير قادر لسكه اظون بكري اظون كيش من كاسترو فكتك ما حي صحي اظون نبا وانا هو حق لو دخل اوه وكما تنقى بيدي اهي اصحاب الفروق سيكون فروق مباشر ايه لا عصبات عارو رضي ويركن اوه وكما تنقى الوهي اهينا عصبو ايه هل قاسم اوه كفا يدي يساوه ميراسك سوكولا غام عاشد غام عاشد وايهي اللهم سعان باب وحما يبن اقف لا ميراس اه وآيه ابن عبد الحمار يمضفنا ميراثا لوحنا حلنا نوصول عليه وآيه دولة رحمتي دولة رحمتي كله طمع الجارسية لا تطبيعوا شيء لأشياء فهذا ما ليوحنا الأمر عمر كان المستميم أنه كنا سيئة عليه دوشي سلبوكنا سيئة وآيه الأمر عمر كان المستميم أنه كنا سيئة عليه دوشي سيئة آه أمر خلوكم ننسيها عليها الذي كان صل في فيه حلافنا وقصنا الذي كادتك وقصه عليه عليها دوشيسا علمها العلمة في بلدنا أن ابن الأخ للأمي وأن ابن الأخ للأمي وعلى ذلك حقه يملك يكون له وين كيسوا؟ هو الجد أبوه أبو هو يدأ بهذا هو العم أدرخه أخ الأبي للأمي وحقه أخ الأبي للأمي وعلى ذلك حقه ها ابا ولالك حق هو يكن لك يكون له ريب ايوا الخال اب سجه ايوا الجده اييتها ام ابي هو ما ابا هو هييد لها هي و ابن هي مرخص حويا ولالك قوضي و هذاك وتاي ولالك الاب والله حق حق فرسول سيل ايوا العمت يدها ايوا الخال طمضه لا يرثون بيرح بهم قرانيو سوق ما طلعش اي راحوا يا في لهدا مسألة الفيد وحويان كو وحا نقول لحليان انتو شايشك وحويان والعركة حقه هي كيادك والتيم اسموه كونه كويكيس وحويان كوي فيسا اباها هو يدا ابيهدنا وأوقاك هو كمان حليا اسمه وهانت بانه دولي العواصح وهانت باطعه بسكتبت بانه غراء حتى ماشا نوك لحويان شرفت عقود على مصر وقال جوك بانه غراء ماشا نوكا اياه كوانس يد وقال لي من العركة فواشا غير نسا wa marka soo qaad aanu xogaa gaayayna taas idayay ay hooyadu horaysan waayaa awguna wasida aadayrka aabaha xaq weeykireek walaalihiina adiga iyo akhwana isku dayno irhamu kuma dakhliyo habdana idana waxa kuma dakhliyo abtigaana isku ma dakhliyo ayila ayila hadda وايه ماي تادلو عايش دي برو حاج تفرغ الغشله كل وحال و خويده خويده خويده خويده خويده يا وي شباب ويرد لحويه يا اولغا كان صبرني يعني لوجدو امدا دخلسيه الى اسلام كبر صبري لاحظ وكما بالها ومحله اي هي اي حاجه وايه ايوه اذرب غادي تاين دا سوكر غرو بيس سوق بال انا يخلي ايونسو واه الشيخ شغير تعالى لكن قوة صوت الجارسيا كيو صوانك لاشوا الكوبي خرايو جطاح اه ايال كي طال كم حاضر وقب كم حاضر ولا الها يالكه دا ابتي قوتاي سولوما ولا الها يرغا اه يالكه طال عليه الغوطان وسطح ما ولا الها حق هو حق هو كده تولا لود عيال how are you calling them sidasoma kedo yaka baada lazma al mabtira chisaoma wa ya au wala haku boy toma soma dio ayi kasta wa ayi kasto kiso kiyo اللهم صل وسلم شيء على سيدنا قال الملك رحمه الله و تعالى وحيني وانه لا ترث في إرثهم وانه ما خلئص وهي أبعد اللصمن حق نصك ووقف كفغد يلما تروا فكانوا وسطى ومن من سميه قلت لهم عابت في هذا الكتاب يرحم برحيمها قران مثل كذا شيء راح ما خلئص وانه لا يرث أحد قرط أحلو ومن لا سعيد مرخ له شيء واحده إلا, ح... الا حيث الصمينه مرخ له ما قعوا مويا دمرق أصحاب الفرون إن قمنا عصابات نحلام ورد العصابات نحلام والذي يصبح صلى الله عليه وسلم ألحب الفرائض فما بقي فهو اللي أولى الرجل يذكر وكا منك ربعه وقصه أنه لا يسكنك دمرق هل مربع عصابات نحلام ومرك أفضلك أي نحليا بيع عصابات وليس في النساء يطرق عصابة إلا التي تمنى تبعيد غنقبها وذلك وإنما ذكر الله التبارك وتعالى له جنو شريف كتابه ميراثر أمه كوي هذا المرض دخلت الولده الى دخلت هيص من, من, من ابيهم ابو دخليه وميراث الزوجتي زوج دخلكم من زوجها زوج كما دخلته وميراث الاخوات للابي والابي ولا لها ادس حقو يحقها باكل ولا حق عارفين كيف لا يجمع حقو يا دورخان وميراث ولا لها مين حقو يخليك ولا لهيب يا دورخان دخلكم المرخصيا وورثه الجدته فضلص وهي وضلاتها وضلاتها نحن نتضغطينه وشيكوه لكن بالبسطي تونر الجاردية صمه وكه ألواره تونر من الغديال وعشرة و بالبسطي خشرة عشرة صمه خمسة ما كسوقات بالبسطي وطلن شغل لو اعتقل اسحاب الفروس الجوجه وورثت الجدة تؤيده وأن حشاء بالذي كي جاء على المين صلى الله عليه السلام على ورقي لم يكون لما كان حشي كان ورقي اللما يكيوه صلى الله عليه السلام ويكون حشي معناه وصل الله اي يدق لكم على ما الشيء يقلق الصلاة على الشيء يكتنين وشيء قولها انت نوعي وورثة الجدة اي يدق لالذي جاء عن المساء صلب فيها نحليلة والمرأة ترثوا اي احرسة من اعتقد عندها احرسة هي يدق نفسها مفتنة نفسها نفسها لعل الله تبارك وتعالى قال في كتاب الجوري في اخوانكم في الدين ومواليكم اياه او ميرات اهل الملالي لم يدينوا احلام الكورة ورهبوا بالله انتهاي قالكم خلقت المصلي من احلي كروه. من قال المسلم ما تمطح لكرو وانا سيده مرخص وحويا جمهور الصحابه يشاغنوا الفقهاء سيده خلف الرشيد كان افضل قام وصابت الوزي عبد الله هي عروه المسلمين هي زوري هي عروه عبد العزيز الدوري ابو حريفه يبالك الشافعي فوق هذا توصل قبل لكن عمر يا عاد يا معاويه هيا وحيراهم مسلمكم وضح لكلام قال قال من هو اللي قال يا اا يا مسلم اسم الله الاكرام سنه خط او على يا مسلم الاكرام لا اخي مسلمكم قال عاد يسقال كان و دخل الكرا بيدها اياد عمر معاد. معاويه صار سيدها مرخه اياس فوق هذا كلامنا وخا لغه ور هو سعيد موسيد صدور شعبي نخبي يحيى بن يعمر لاستحق اصحاب الغريب الغا شخ صلاه تصيب يالا <سؤال> فضول اصبر لك صلوات ابو يوسف القدراوي الحمري يستفس بغليها ايوب السلولا الكوري ذلك الثلاثه سبحانه بغليه فتر يا فخر وي اللهم صل على سيدنا وحدت اليحيى المبارك عن علي بن الحسين بن علي وي انا علي بن الحسين بن علي بن طارق ذل عبديه ليش عليم الحسناء واجل العابدين لفظ سيبا الامر بن اصبان و عصال و يهي عن صوت الزين الرسول الله عليه وسلم يريث البوص اللي في مصر و مدح له الكاسره قال كان اخرجه البوص المصوصه في كتاب الفرائض و ياه حديثي مره و حرذ ليا فقال قايل سيده كبير و قال مسلمكم قراويش قال كان وضح لي كلامه و قال لوح بدايه سن راجح حقا و البوص واضح له عن ذلك الشهاب الزغري عن علي بن طالب انه اخبره اورهبي ان ما ورثه ابا طالب بن احله ابي اويا استلم ما ورثه ابي اخبره اورهبي ان ان طالب عقيل يا طالب وكليه ولم يرثه علي بن احله واي قال الخوري في دار سيادتك يا تركه لا كتليه وسيما بيت وسيما نافته يبي بس يش كشره كتليه قال يا وتزين عبدي ما فينا كان كده بالابدي ما هو شيري فلذلك السيده درت ايات فرقنا لسيمنا ايت يدي كتغني اا برك يعني ايت يدي انا كلها وحدثتني عن مالك عن يحيل المصعيد الأساري عن صليمان ويصر من فقهاء سرعة من مدينة أن المحمد بن محمد بن أشعف المقعيس الكندي أبو القاسم الكوفى لله ومقبول ومقبول ومقبول ومقبول ومقبول يحيل ويحيل بقوه ومقبول سيدي لن يقول مرخيهين لن يتصدبه منها مرخيهين لأن المحدد العصراء يخشون في التقريم الحديث وكذلك الإصامة في تمييز السحابة كوفى الذي أقول لك و أخبره و أرغمي أن عما تدأوا له سؤال صناتي يهودية او يهوديا أو نصرانية سنة توفي للوصلي و محمد أشعص ذكر ذلك اللي عمر و خطاب أرنكا عمر و خطاب الشيخي و له كي لمن يرسى يا فقال له عمر و خطابه كي لي يرسى واحد أحليا أهل ديرها دست دينتي رئيس ثم أطلت أسوال عفوا بوتين و ليتوقع راقين وهلو عفوا بلس و فسأله عن ذلك و لكن أصدروا جواب أصدروا أ فقال له عثمان باكويني اتراني مية رقصة نصيرت هنا من لوفي ما قال لك عمر وخطاب حكويني هنا من لوفي سألو يرفع اهل الدينها يحدث ديني لايسا يحدث ديني نحن نفسي المفيد <تصفيق> وحدثني عن مالك أي حيب مصعيد المسرية عن اسماعيل الحكي عن اسماعيل إما بي حكيم اسماعيل إما بي حكيم واي انا نصرانية صمت من النسرانية و أعتقه و حريين عمر و عبد العزيز و حريين يا هلكد انسي قال إسماعيل و الحويري فأمر و أمري عمر و عبد العزيز زي أمري الأجع على ماله حريسين أنقيله في بيت المالي بيت, المالي. بيت المالكي بانقي اسلام ويحي مرقا قال هذا الحريسة يعني كما تنحليسين قراربا لما تريد حريسة و حريسة كما تنحليس مع الواسنة فأصبت هذا الشر وحدثني عن مارك عن الثقه عنده من اساس سوقي سوسودي واياك يا شيخ وايه ومن ليس لمشي من كامل ليس لمشيين مركه مصطلح الله باق جرف وايو حال عنده وثقيه لكن عند غيره من العلماء ان ثقابه الغيابه مركه ما. لكن نطق امام وين ولا ممكن صياغه جلالي شنو valido كلامه بلاكو قال له أنه نقع ثقانه الصميعة ومغلسة عيو المصيف ويقول له أباء عمر وخطابون ديني أن يورس أحداً قفنه وتحلسيه بيلا عاجبتها كبيرة إلا أحداً قفنه يريده في العربي عرب والشيخ واسم يا أبوها عجيب قال له أفضل كان سكراماً لبينه وأحمق نحلة سيد الحديث فيرو يعني لو حكوضه أحداً مسألنا لو حكوضه أثر كثيرا وحلا هي هذه معنى نحن نعلم مركز صحوية عجبك أعجبتك أن تقلق مركز صحوية دار الحرب لك وقلق للمركز صحوية حربك وقلق لك أن تقلق مركز صحوية مثالها في المهن مركز صحوية مرتل لصوق فاشل وقال الصلاة وهذا المركز رائعي ويدي بالا قعي ويدي ويدي بالا قاصنا الضامب ونسوقه في صرايبه المها اي تشهطني راه ايكون احد يا مرخو خاصه حويا حديكلو على جبي ياسيه حق عليه كسو داخلته بداخله يعني واحد دي قارضي باه لا سو قبسري اضونس ليا ما يا مرخ الدار والاسلام ومرقه وحل صمينا يا مرقه يدي ونحلية حديرك لأدار المرقه حرب وقلنا شيئا وإسواء أبيه قال لما وقلنا شيئا دار الحرب وردك يا أبي وجوهي قال لما وقلنا شيئا يمن الأحل ما يساسه وردك لذلك تبع وحاوية محمد محسن الشيبان موضي إسا مرقه ومرقيه أيها وحرور وبهذا وبهذا بعد مرقه أثر شيئا حرور بيهن أخذي سنقاضينا سنقاضينا أبي المرقه waqayna islaan iska soo qaftay iska soo qaftato waxa weey ma weey ma hayda tiradiy ilmiilo illa nasab ciisandow gaada moyaane sabay wana waxaa ka daba kor wada mi doona wala dhiiro wax badan akhlaas soo soo qaday ma galmare wuxuu horay weeyna waan jaad hatay tii ciwaadib raatuu huwa haamin wa qurun min ardh al-aduu ilka aduuka wa darsa وتريث ودحن وصدون سميرات الحركة في كتاب الله بكسوية واي والثلث ويقالا أمو السدس ويقالا نصر <تصفيق> وعلى مالي <عاري> وحيث <تصفيق> الأمر أمر كان المستمع له كل سيء عليه دشيس عندنا لا اكتيرا والسنة والسنة, والسنة والسنة التي تنصل اختلافا فيها خلافنا خصوين في يو الذي في هذا نص عليك بصالح العلمة لعلم بلدنا وضغيها أنه الله يرسل المسلم الكافرة مصلم وضعك من بقرابه قرابكم احلى ولا ولا ولا, حر... حر... حر... حر... من ولا قرائم حريص يا فامنك ودخليه ولا رحيق قرابهكم ودخليه ولا يحجبه احد القصفه توحدها يا عبد راسي ودخل جسمه قال ما ادري و حين وكذلك كل مره رماتي لا يرصن احلى وصوخله اذا لم يكن قرين دون وسكليس وارث مدحله قينو لا يحجبه راسي ودخل جسمه طيب ماهو منتهي لو بفك لغدها من غبابيا أمر هو أمر كيسا بالقتل الدل أو غيرها ما غيركي مسأله ما مسأله ويقانو مسألة الحق مسألة الحرق مسألة الهوية يعني طب بعد انتي لو اسألت لها بعد انتي لكن كي هم مسألة كرونية اسفنح ليها اسفنح ليها yego xudu duger iyo yaa dugu sa hal mar uu ku ayu ku haasay gabi yego bayd laga soo baxay keenan salamaad garooniya isoo dhaxleeyaa dadka kala intooda ba dhaxleeyaa way kalaa garayaa dugurudu hal mar ay wala du'aan buhawaya lana soo dhaxleeyaa laakiin hadii كان في سيتي حط على السدح لي انا وين انت تسوي فاشره اول اثنين احلى اياه لكن لازم والله دائما اياه هو يحب المسكره وبيضه ده وحدثني يحيى عن مالك عن ما عبد الرحمن ورضيعه الرغي عليل واحد نحلو نحكفره بالو كوري و من قلوبها قلوبودها من قلت لوقف انه غلام يتوارث لناس بحليم ما قلتش قتاله العيد يوم الجمعه لي مالك غير خايه بالجبل بش الجباه الاولى وبشا خدها بش الجباه الاولى هذا قفح لتيكورسي كوي 10 كيدي واني خميسه يحيى في دلالة مستدلين لحمرك يا حيد هي, هي مركز دياركي معاوية أحد عيد هي مركز حويا على الأحمراء أيها مركز دياركاسي وحنا نكون انتباه لها يعني مركز حويا عيدا في ربضان يا صحابة في ربضان ما كنت انتباه ومركز أدبال هون انتباه وأشخاص أدبال هون ضئي تنجل حقا رواحة كمينها ضلحة زرير تنجل حقا كمينها مركز مركز حويا وليس حقا ايمانكاسو مركه علي يزور العواض مركه طلخي يزور علي الاسعد مركه عايشه حق قاويه نسعدي غدير الفربله في دعي واستهاب السليم كن له اجره انت تسرع السليم مركه يجي هناك صور ورد تم لك كان على البرص بسرعه ايخ على البرص وايف بس رايق على برخصه اسماك مركي دلكيسي اي سوقسدين يبقى وي و يراهم حتى بالمحاوله الدين ليس مرخاص على زغطه هو دي حموطه علو ردوا 90 مذ مو مسؤولتوا شو تفاضل صم حي سوقبريان هو مصيننا حوالينا اذا فاضي عندنا شنو مرخاصين منه حاولوا يساسوا اي مو خاص تي بس اختي اقول لك مو عاويه مرخصابو خيبي سديته يا شنكو لسلوطه سيدان تبقى يا شمدها لكل مع النصار وحاكيدي نحل لك لما انني مانا احاك وحاكيدي نبقى من البشرين يا مسلمة بالدخل الليلة لما انني استفى كل مين دقالك وحينا هان دقال كون استعلمي الهان انت دقالبي هان بقل ايا طالما اولما او طاليا قاركوين دا يعني هو صدح برات يلا توما لو يا خربو حاي عشان ياخذتكم بالغلايه لا ما نرها وحمد لله لما تطلعوا بالغلايه عرفوا ولا قرخو دي اكدوا يهاو كان سوخيدها هي من رواك هذا صور وسلام ورقه تدروكي هلك برقه صور وصدام الخاص يا برقه ال اوقات قال السيد اهي ويوم الحرقه يمانك و حرقه و بديله كل توله ويان الضياده انا غالبا اخذ على حي يزيد بربعاويه واحد غالبا يمانك يزيد بربعاويه عيله فيسي هيا برقه صحيه يوهه شوفوا خربيه فضلال لاباتن يا صدام كون بيهاها اوري او فاريسان ي سعر... إيه... او فردو فوشن يا شلون يا صدام كنت اول شخص حاول المغيريه ايوه توقع صدق اللحظه تجينا بهد العدويه اه مرخص حوي يا خلكس ضيال هي هذا كان عيمر خاص يزيد معاويه يوه مرخص حوي الزبير سبيل... اي عبد الله الزبير ضيال كان يوه مقديه ما يوم قديت ما ليش قديت به ما ليش قديت يادونا قديت هو بالما كان كدوهيان مره آه... يادان ابي حمزه الخارجي لله اله ايا كدوا و شكو بحي مره بروان الحكم يوم بولتي مدينه شابه حضره قصدي ارجع على اسم الله ها هو هيس الفلوه انا مسوقاتي بقى سلام يور السلامه اهل إن صاحب صاحبين صاحبين فإنسا شيئا وحبا إلا من عربه قفل له وقابل بويانه أنه قتل الذين قوله صاحبين صاحبين فإنسا قوله وإنسا قوله وقابل بويانه ويهيء اللهم استعى وعليه الله مستعى وعلي وحور الشيخ الحين والله والسلام قال مالي وحوري وذلك أدنها سواء الأمر أمركا الذي كان صلى اختلافه خلافه في, خلاف في الحديثة ولا شكل شكل وقصره عند أحد الغفاق تأميها العلمة كبيرة ببلدنا بلد سيئة مع العمل العملة عن حكم في كل منتج طارق هذا الذي من الحلية من هراب تخت ف counties في يوم من 2014 أتريد وطارق لها من مازالت وطارق رماية منغر تختفن كامالواح من غرغ weep منーい واحد سنة piel from my top كانت بينهم وضع الأرقال منغر يُباقوا من أي فقد يحدرو قد دعوا واحد علمه سقالنا شيخا كتوستر ديس وصدوا بوالكم غروه يسول قوتي وصدقته من سالا غروه هو اما سي قتل الدلسان او غير ذلك من البوت دمشق إذا لم يعلم الخلو لا ايما من ما تقي طلب صاحبه لابد يستحب القفر ما دخل يمر ياك من صاحب الشيء واحمر والغن ميراثهما حكموا سوانيا اللي بالقضقه بالقيض بارضها هذه الخاص حويا وورثه اورسو اخبله شوف يا حبيبي يرث ونحلة, ونحلة كل واحد بك صدره لمرأة من جكبينه ورثته ورثيسه من أحياك ونوضح وقال ما ربوح من الله ينبغي ما بلانه أن يرث أحد الغفر ونحله أحد الغفره بالشكل شكل يقول نحله يقيب أحد الغفره ولا يرث أحد الغفر ونحله أحد الغفره إلا باليقين يقيب أمي العلم عمية عمي أقال معناها إنه أقال يوشها دائما مرخاطئة إنه مرخاطئة إلهي كما هو النسي وذاركه او حرب سوق دعي ان ترججلك يهلكو ان ترججونني او يهلكو هذا هو ايش ذا مولاه اتوكسي الذي كان ساعتقوه خري ابو هادي فيقول الضررججلي فيقول اي ورديان ضررجلك هو ويشريسو العربي عربيا قرر اسمه ابو عطايا واخلي فريضته ثاني كما قالك خصص صور عليك اي رسوله علم علم العال ولا شهاده تشهد العتيل الا هو باطول بنتي قبله و الا لا يرثه واحد اخليان سنه ماشي تكسو غدوهي سيده اخيا فولون مثالو خيريه وفليه هي تصاروح القنيه مثالا من باطمه مثلا عربيه عربه توصل لها يا عجب ولا من بره افريقيا مثلا كده ولا بدويه وايه او وحد منيه استره يا الضامشي ابي وحري ابي سباهرون لا وحد منيه اسدي وملكي يا الضاصه بحري هذا مرغوه بالجد بركه وحد على الملك انت زي ويش يسوو حيراهم ابخيو ايا كذبيه حطوك حطوا سمي داين الذين بايو يرشو هذه اي جنان يمرخصو مرخاتو يعني وقال عليهم حروب لذلك الاخواري لا ولا لها للابو له حق اي حاجه ما اخول لها يا ابو طاري او كمانيا ولا احد ما بيجي من اولاده الموصى به علي ولا اخرهم ولد الله اله الموصى عليه ولهما اخل لابيهما لكن حرصنا ذا ولا الحق اعطيك نيك ولا ليه فلا يعمم فرقا صحويا لا او او اي ما في سوق ما تدي قالوا صالح صالح دزقر حميراث الذي في دخل فيزو لا ولد الله وحده الموصى عليه لا اخي ولا لك لا بي ولا يصير لي بري اخي ولا الخي يشبلنا نص لا بيع ولا امي حقو اي شيء واحد يعني الامر اللي نسول لها وحول بيد يقل لي هي بينه وحرمه له ولا حقها بتقي بري بنيه بس كانوا نسال قروايت لو بدهو دشتين كرسه وينا شغله وينا شي سعد له يسمع لكن كرسه او وينا شغله يا دخليه ولا في حقها ابا دخليه او وينا شغله اذكروا يبه دخليه دخليه وعصبوا اياه كانوا اصحاب الفروض وخاصه ايجابيه وقال مالي وحروب ذلك أيضا ومسلام صلى الله عليه إذا أخبرنا أن تهلك العبا سؤيدنا ماذا لا أكثر؟ وابن أخيها ولا الكب إلا كيف سنوها لا أكثر؟ أو إما سأل أخي ولاك منغص حويا ولاك قواني السماء الخياس وعبنها يأذيرك فراجع لما نضيع أيها مثل قبل هذا السيء قبل هذا السيء فإن لم يُعلم هتاله وقالي أي من المسؤول بباطل يتقلوا غري لم يرسل عبد الله عليكم مدح ليه لأن ابن سيأخيه الشيء وحبه ولا يرسل ابن الأخذ مدح ليه لأن ابن سيديه الشيء وحبه فهو مراسي ولد المراعرة وولد الجنة ولد الجنة هي ولد الزنى. المراعرة إنه مرخص حوالي وحبه الحليان يحيى عن مالك أنه برغو حسام عرغو بن الزمير كانوا يقولوا كده في ولد المعنى إسلامت عليها من العاطم المهد هو ولد الزنا ولد الزنا إنه إذا ما من قللته ورثت أمه يدي ونحرسة حقها حق إذا بختار الله عز وجل وإخوة ولاليه لأمه حقه يأكونا نبيل فقوقهم أصول هذه ويرث البقية إنه كان صعب يدي ونحر روالي أمه هو يدي الضمار إن كان المولاة ضياء كواني أمه هو يدي كوي حره إذن قالوا هو يدي هدين دولات غدون وإن كان العربية تهديها هن ورثة حقه ورث ورث حقها حقه لنفس حوية أحليسة ورثة حقها حقه لنحليسة ورثة إخوته ونالهين والأحلية لأمي حقه هو يأي كونا نبيل حقوق وحبوب ذو ذا وكان ما بغيه للمسلمين وحي صاهرين وصلني الرسول قال يا بلد قصوري وقال بلبل وحيد سوى دعصنوم يصر مثل ذلك قال بلبل وحولي وعلى ذلك كان دسيسا يا ادرسه علمي علمي كل سؤال البلد لو الذكي الصراخ في حد ولا حل بيسال بقى في حد اورا الكاح النودو